وقال الله قاد أرسلت عابدا يقول الحق إن فعل بلاء شهدت به وقومي صدقوه فقلت ما نجيب وما نشاء وقال الله قاد أرسلت عابدا يقول الحق إن فعل بلاء شهدت به وقومي صدقوه قلتم ما نجيب وما نشاء فقلتم ما نجيب وما نشاء وجبريل امين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وجبريل امين الله فينا وروح بلغ بنود مركعني فأنت مجوف نخب هواء ألا بلغ بنود عني فأنت مجوف نخب هواء فأنت مجوف نخب هواء هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولا أستله بكف فشروكما لخيركم الفداء هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في اذاك الجزاء اتهجوه ولا استلهوا بكف فشركم ما لخيركم الفداء تشركم ما لخيركم الفداء هجوت مباركان برا حنيفا امين الله شيمته الوفاء فمن يهجر رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء لعرض محمد منكم وقاء